وجع عن لساني اوصل الطيف في الاخير وجعني من ورث تجن وز اللي فنسي لي Voodoo I know. إذ <تصفيق> نسوي صديق حميم فلو أن لما كرة فنكون من kon أستقل <تصفيق> and back.